ما زلنا متدرجين منتقلين في مقامات التوبة ولعل الكثير منا ما كان يظن أن التوبة بهذه المثابة والأهمية والمكان ولكنه الشرع المبسوط الذي يمكن أن تصبر أغوار كلمة واحدة فيه بفهم وعمق وبصيرة فتصنف في ذلك المجلدات وهذا كله شرع أنزل على رجل أمي يتكلم بالكلام ما زالت رسائل الدكتوراء والماجستير والبحوث والمصنفات والمجلدات والأوراق تملأ الدنيا ليس فراغا إنما حقا وما زال كلامه صلى الله عليه وسلم يبسط العالمين ومناثل اياك نعبد واياك نستعين ثلاث مجلدات فيها وما عند منزلة واحدة من المنازل وما أحسب أن هذا الدرس ولا الذي بعده ينتهي من منزلة التوبة تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض احكام التوبة ومن أحكامها ناقش ابن القيم قضية فقهية وابن القيم رحمه الله تعالى حنبلي المذهب غير أنه متجرد واتاه الله عز وجل أدوات وآلات البحث والاستنباط، فلذلك تجده كثيرا ما يخالف الجمهور ويأخذ بالمقاصد، فناقش مسألة فقهية في مسائل التوبة شاكت على العلماء، فبسط الأدلة فيها بين المؤيدين والمعارضين ورجح. وهذه القضية هي قضية توبة من كان تاركا للصلاة وهذه القضية فقهة لما ناقشها في القيم هي من القضايا الصعبة جدا فقول القائلين بالقضاء وأن ذلك من التوبة لهم أدلة كثيره بسطوها والمان وال والقائلين بعدم القضاء وإن كانوا قلة يعني الجمهور قال بالقضاء جمهور العلماء الأحناف قالوا بالقضاء والمالكية قالوا بالقضاء وجمهور من الشافعية قالوا بالقضاء وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايين وابن حزر بسط الحديث عن عدم القضاء في المحلى بسطا. فبخلاصة أدلة الذين قالوا أن التوبة من ترك الصلاة يلزم صلاة ما فات استدلوا بأدلة من هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها وأين الحجة؟ من نام عن صلاة أو نسيها قال الحجة في أن التارك المفرط عمدا من باب أولى إذا كان الذي ترك الصلاة لعذر يقضي فإن الذي ترك الصلاة بغير عذر أو لغير عذر شنو؟ هو الاولى بشنو؟ بالقضاء هذا دليلهم الأول دليلهم الثاني قالوا الصلاة داخل الوقت اصل والصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في داخل الوقت والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل يؤتى بالبدل ودليلهم الماء واشنو الماء والتيمم فالماء هو الأصل والتيمم شنو البدل هذا الدليل الثاني الدليل الثالث يقولون الحقوق لا تسقط والصلاه حق وضربوا مثال بحق الادمي الذي لا يسقط ابدا الدليل اتو الثالث والدليل الرابع قالوا بان الجمعه من فاتته حتى ولو ترك الجمعه عمدا يصلها شنو يصليها شنو ظهرا اتفاقا حتى عند القائلين بعدم القضاء فقالوا هذه ثجة ثم استدلوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق في حرب الأحزاب حتى غعبة الشمس فصل العصر بعد المغرب فصل العصر بعد شنو بعد المغرب قالوا هذا دليل لأنه ترق الصلاة ثم شنوه ثم قضاها او قضى الصلاه بعد شنو بعد وقتها يعني الحجه أنه, انه صلى بعد شنو بعد الوقت وكذلك قالوا لما قال النبي عليه الصلاه والسلام لأصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريضه بعضهم صلى العصر حاضرا وبعضهم صلى العصر شنو متاخرا فجاز اداء العباده بعد وقتها هذه كل الادله بتاعته بتاعه القائلين بان من التوبه وجوب شنو وجوب القضاء ادله الذين قالوا ان القضاء ليس بواجب ولا مستحب انه يسقط بالكليه وان التوبه توبه قلب وصدق وندم على ما فات واكثار من الطاعات فيما أقبلت عليه أدلته أدلة قال ابن حز أيهما أجن في شرعنا الصلاة, الصلاة أم الصوم الصلاة أم الصوم الصلاة أجن من شنو من الصوم في الصوم ذكر الله في كتابه أن الصوم يقضى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى والصلاه اجل لم يذكر قضاء لصلاة لا في كتاب ولا في سنه ولا اجماع اورد ابن حزم عليهم ايه وهي قوله تعالى وما كان ربك نسيا لو كان القضاء واجبا هذا مما تتوافر الهمم على نقله وحسب خاصة إذا ذكر قضاء الصوم حتى للمعذور في آية لم يذكر عن الصلاة شنو شيء وغاية ما ذكر من الأدلة ليست أدلة صريحة إنما هي أدلة قائمة على القياس وبدأ ابن القيم بعد ذلك في تفنيدها قال لكن أن يقال النص أن العبادة إذا كان لها بدل يؤتى بالبدل يؤتى للبدل في حالة الحرج والعذر وكذلك التيمم في حالة شنو في حالة الحرج وشنو والعذر وليس في حال التعمد وإنما يقال عن هذه المسألة كمن صلى بغير استقبال للقبلة شخص صلى بغير استقبال للقبلة هل تجزي صلاته هل تجزي؟ لا تجزي. لأنه أتاها بغير هيئتها التي أرادها الله وإخراج الصلاة عن وقتها بعد الوقت كالصلاة أيضا قبل الوقت بمعنى زول صلى الظهر الساعة عشر صباحا أربع ركعات ومستقبل القبلة وقرأ القرآن ماذا شعر وأربع ركعات ركوع وسجود وأمكن بخشوع شديد مقبولة لماذا؟ قال ابن حزم لأن العبادة هيئة مخصوصه في وقت مخصوص فتقديم الوقت كتأخيره وهذا إلزام قوي إلزام شنو قوي ولا توجد آية في كتاب الله ولا حديث في السنة يقول من ترك الصلاة عامدا شنو يقضي طيب قال لهم تقولون اسمع هذا الكلام تقولون حديث النبي وسلم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى شنو؟ ذكرها قال ابن القيم هذه حجة على القائلين وليست لهم حجة له عليهم كيف؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اصناف من يقضي فمن أين أدخلتم العامد أنتم أفقه منهم؟ ما هو قال لكم حاجات محددة من نام عن صلاة أو نسيها العامد جبتم من وين؟ العامد جبتم من وين؟ الترش الصلاة شنو؟ عمدا إذن قالوا نقول الحديث حجة حجة شنو عليكم وليست حجة لكم تستدلون بها كيف النايم معذور والناس معذور والعامد غير معذور وقياس غير المعذور على المعذور قياس مع الفارق فعلا في فارق ولا ما في فارق في فارق واحد قاصد وثاني شنو ما قاصد طيب هذا شيء ثم أورد ابن القيم وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار ولله حق بالنهار لا يقبله بشنو بالليل الظهر ده حق الله بين بي بالنهار طيب واحد قام عمله بالليل بدون سبب ما عنده عزو مبسوط يلعب في الكشتينة ويقلب في الفضائيات كويس و يتونس مع الناس ده يجي بالنيل يبدأ لصال الظهر وزول كان نايم ولا ناس ما يجاي خبرته ذاته جاي النفسه صلب وفجأة العشاء بعد العشاء يتذكر من ما صال الظهور ده والأول واحد يلعب في الكشتينة والضمنة ويحوم ويقول لكنا يعني هنا يعني يعني حق النهار وأديه بالليل هذا هذا كلام يبدو أنه كلام قاطع ثم سدلهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك مثلا صلاة العصر فقد حبط عمله حبطه عمله تركها شنو ناسيا ولا عامدا نائما أم مستيقظا مستيقظا فقد حبط أشنو عمله طيب أما حجة في صلاتي العصر في بني قريضة الرد عليهم كيف الرد ساهل الرد ساهل ساهل كيف يقال لهم صلاة العصر في بني قريضة الذين صلوا في الطريق والذين صلوا في بني قريضه صلوا في الوقت لان الوقت له اول وله اجنب وله اخر فالذين صلوا العصر في الطريق يعتبر اجنب داخل الوقت ونحن نتكلم عن من يصل عمن يترك الصلاه اجنب عامدا طيب أخروا الصلاة اخر الصلاه بنص ليزرع الخطى ولكنهم أدركوا بني قريضة قبل شنو قبل غروب شنو الشمس معناها اخروا الوقت أخرجوا خارج الوقت بالكليه ولكن وصلوا في شنو في الوقت ولكن في شنو في آخره ونحن نتحدث عن من أخرج الصلاة عن شنو عن وقتها بالكلية أظن الرد شنو واضح طيب الحديث عن الخندق الحديث عن الخندق كيف يرد عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر يوم الخندق بعد شنو غروب شنو غروب الشمس وللفقهاء في هذا الحديث مسالك مسلك الجمهور أن ذلك منسوخ بآية صلاة الخوف كان قبل نزول شنو صلاة الخوف هذا منسوخ لا يستدل به. به هذا منسوخ وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة وقال أبو حنيفة ليس بمنسوخ، ولكنه ليس بحجة لمن يبيح أو لمن يرى القضاء ليس بحجة ليس بحجة له حاجة بسيطة جدا يا إخوان ليس بحجة له لأنه تأخير للصلاة بعذر أو بغير عذر بعذر أو بغير عذر هل من يدفع العدو ويحفظ الأموال ويصون الدماء ويجاهد في سبيل الله هل هذا معذور ولا ما معذور؟ كيف تقصون هذا بمن يلعب بضملا والكشتلة؟ بس بثني، إخواننا في ناس بثني ما كون صلوا، ما ركع ل الله ركع ولا سجد لله سجد، حصل لما حصل، والله في ناس خمسة عشر سنة، وناس عشر سنة، وناس سنتين، وناس شهر، وناس يومين، وده وقت طوال لحقوا قبل اليوم الثاني، كيف تقولوا زول ما صلّى يقضي هذه؟ أذن القياس شنو؟ القياس شنو مع الفارق والقياس بعيد يقول ابن القيم أوقات الصلاة ثلاثة على حسب الأحوال الوقت الأول للمستطيع المستيقظ القادر وهي خمسة اوقات. هي الأوقات المعروفة الفجر والظهر والعصر والمغرب واشنو والعشاء من ضيع وان حتى القضاء بتعصرهم البيعجر ربنا شرعوا فمن كان يكون مريضا أو على سفرين إنما ينبغي أن يكون قبل حلول رمضان يأت الذي يجنب الآتي ومن فعل ومن أخر إلى رمضان الذي بعده أفت الصحابة بأنه يجنب أنه يطعم الصحابة قالوا يقضي واشنب ويطعم وان كان المذهب الصحيح القضاء فقط مع التوبه والاستغفار لانه اخر فيجب الذنب ولكن ليه وجبنا عليه لان الايه ما زالت شنو ما زالت قائمه عرفتم طيب آه. ووقت لمستيقظ قادم لكنه معذور هذا وقته ثلاثه الظهر والعصر شنو وقت والمغرب والعشاء وقت والفجر وقت مثال مثاله مثال القادر المستطيع المعذور المسافر المسافر قادر ده ولا ما قادر مستطيع, مستطيع, مستطيع, مستطيع ولا ما مستطيع مستيقظ ولا نائم مستيقظ الوقت الثالث وقت النائم المعذور الناسي هذا وقت غير محدود متى ذكرها فهو شنو فليصلها فان ذلك هو وقتها طيب ختم العلامة ابن القيم رحمه الله الحديثة عن هذه المسألة بقول أن الغرض في الشرع هو تسهيل التوبة وليس تعثيرها يعني الغرض يسهل الناس التوبة ما يضيق عليهم فلو ان شخصا اتى ولم يصلي سنين عددا وقيل له لا توبه لك الا بشنو بالقضاء لفره بفره لفره أو حاشيلهم ولا بشيلهم بشيلهم يا أخوان لما أنت في تكون شهرين الشهرين بذاتة. يا أخوان الصلاة ليست كالصوم الصوم ثلاثون, يو... ثلاثون يو في شنو في السنه والصلاه خمس اوكات في اليوم في السنه خمس صلاه ولذلك عذر النبي عليه الصلاه والسلام السلام لذات العله لان الصلاه شاقه اكثر من الصوم عذر الصحائط في ان تقضي ما فاتها من صيام ولا تقضي ما فاتها من شروط من صلاه بالرغم من ان الصيام ماله اقل من الصوم ولا اكبر من الصوم اجل يا ان الصوم ولا الصلاة الصلاة أجل ولا تقضى والصوم أقل ومالو ويقضى مراعاة لشنو للتخفيف وهل هذا في التوبة قائم أم ليس قائم مراعاة التخفيف قائم ولا ما قائم قائم قائم كيف قائم بإنه الذي لو, لو, لو فرضنا أنه يقضي كيف يقضي كيف يقضي ان يصلي مع كل وقت شنو اوقات يقال له هل الوقت المفروض خشع فيه واداه ما المعلم الخبر حتى احنا علينا كم احنا كده المعلم علينا كم صايف اليوم خمسه قاعدين نحصاكن لما نزول يقول له لو خمس سنه ما صليت يوميا مع الظهر تصلي خمسه ظهر ليه مد السنه بيخسح ماجلك بيصلي الظهر ده هو خاسع ياخد الظهر الواحدة ما قاعد يخشع فيه خلي يصلي الظهر ثاني معه خمسة ياخد الناس الظهر الواحدة ما قاعد يشاع فيه ياخد حتى المغرب طوله يقول لك أخت علينا عليه العشاء يقول لك بعد العشاء ده بالقصير يا أخي نحنا نمشي النوم بسرعة بنجي تعبانين العشاء أهدي أنا صلي خمسة عشاء عليك الله ما قريب طيب الغرض أن يستفيد من الصلاه ام الغرض ان لا يستفيد إذا صلى خمسا أو صلى أكثر من وقت من وقت لمدة طويلة ليقضي هل سيستفيد من هذه الصلاة أم أنه سيصلها صلاه العقوبة التي يود أن يتخلص منها وأن يزيحها عن كاهله لأنها أثقلته بفتوى من الفقهاء لم أتعبه ولذلك في نهاية الأمر رجح العلامة ابن القيم أن من تاب ولم يكن مصليا أنه شنو أنه يستغفر الله ويندم ويصلي ويحرص على صلواته التي يصليها وأن يكثر من النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا قال لو أنا ذا أقضيها ما في ذلك الزم لكن بلا أقضيها يقال له يخشى عليك من الزياده على الشر الشرع لم يأمرك بقضائي من الذي أمرك هل الرأي صح هل الرأي من الفقهاء دليل في الكتاب والسنة الإجماع يمكن أن يكون حجة قطعية صدق خطية الاجماع كويس ولكن غير ذلك لا يمكن أن يكون شنو حجة لكن طالما المسألة خلافيه أنت تقول قد اقتنعت بالأدلة، الأدلة هي تمشي مش أقوال الفقهاء بالأدلة التي شنو أو ردوها ولذلك أريد شنو أن أقضيها، ولكن لا تقول أريد أن أقضيها لرأي من، لرأي الفقهاء إلى أن يصبح الفقهاء كأنهم زادوا في شنو، في الشطعة للحد الذي جعله الله. إذا كان يعني حدك شنو وما كان ربك شنو، نسيه هل هذا استدراك على الله؟ هل هو استدراك على الله؟ ما استدراك على الله؟ لكن يمكن أن تقول أنه لم يستدلوا على الله فهم استدلوا لقولهم من كلام من من كلام الله ومن كلام السقى وقد اقتنعت بهذه بهذه الأدلة وأريد أن, شنو؟ أن أقضيها ولكن الفتوى التي رجع ابن القيف في, في نهاية الامر في نهاية هو أنه لا قضاء لمن تركها شنو عندن بل حتى من ادلتهم ان ان نستارك الصلاه شنو كافر والان يهدم ويجب شنو ما قبله هذا من شنو من ادلتهم طيب من احكام التوبه التوبه من حقوق العباد وهذه فيها تفصيل التوبه من حقوق العباد يا اخواننا انت هسه تسمع عنه حس التوبه من حقوق العباد كيف أزورلك سهل ما أذن على كلام كثير. لكن تشوف الكلام كثير ذا كيف؟ أنت تعرف الموضوع محيط. التوبة بالحقوق العباد. إذا لم ترجع ولم تدرك العباد ماتوا أو ذهبوا. قال الطائفة لا توبة له. لا توبة له. ليه؟ قال لأن التوبة حق آدمي لم يصل اليه طيب ماذا يفعل؟ قالوا يوقف الاموال مش الاموال يوقفه بس ما, يست... ما يخليها له هو يصر ثاني يخليه فيها او ان يعطيها السلطان هذا قول جماعه منسوب من العلماء طيب القول الثاني ان يتصدق بها عن من؟ عن أهلها واصحابها حتى هذا قول مسعود وقال رجل من علماء التابعين اسمه حجاج بن الشاعر ده عند فتوى لطيفة جدا اتى رجل غل غنيمة في جيش سلب الدس ثم أراد أن يتوب جاء براج عوجة فذهب إلى قائد الجيش وقال له هذه غنيمة غللتها والغلول ماله حرام وما الغلول ما شنو؟ حرم أخذ بغير إذن ولم تقسم له ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة غللتها قال له القائد إن الجيش قد تفرق في البلاد وأنا لا أعرفه فلا حاجة لي في غنيمتك معناها شيل شيلتك وأكل شنو أكل نارك براك ما عندي سخنة. قال أحمد لشنو الناس فروا. ناس ما شوينش ما شوين. شو شو. فرضوا دحجة حيرو سديد. أتى حجاج ابن شعب. فقال له حجاج أخرج خمس بيت المال. ما إمام المستمع دشنو الخممس. والباقي تصدق به نية الجيش. وإن الله يعلم الجيش وأسماءه وأنسابهم. بيعلم ولا يعلم قولي الله الجيشة الكامة معنا ذاك وانت ما يعرف ما شوية دي دماء كبيرة يا الله بس لحب الجيش الفدك. لما بلغ الأمر معاوية المؤابي سفيان قال لئن افتي بفتوى الحجاج بفتوى حجاج بن الشاعر احب إلي من نصف ملكي بس لو كنت أنا أفتيت الفتوى دي ويشهر نصف ملكي أنا راضي قال لأنها فتوى ما له معتبرة وكان لشيخ الإسلام رحمه الله فتوى مثلها يقول ابن القيم حتى رجل كان رقيقا الى ابن تيميه وقد شاخ عجز واصبح تاجرا كبيرا قال فررت من سيدي جرت منه بغير اذنه وضربت الارض وفتح الله علي في التجاره وانا لا اعرف اين سيدي فماذا افعل قال ذهبت الى الفقهاء افتوا قالوا فافتوني بأن اوقف نفسي وأجلس في مكان حتى يقضي الله في امرا عاد وتم قال له قال لي انك ان اوقفت نفسك لا يستفيد سيدك شيء سيد حد يستفيد لا يستفيد ولا يستفيد المسلمون شيء المسلمون قال لي يستفيد فيه. ولا تستفيد أن شيء شوف الفهم ده بالله شيخ الاسلام رحمه الله قال له تصدق بثمنك بنية أنه صدق لسيدك، وبذلك أعتقت نفسك. ابن تيم قال شنو قال إنها مواتية لماحسن الشرعي جاي معجنه مع محاسن الشريعة بيتقبل ماحسن الشريعة ليه؟ ليبتقبل ماحسن الشريعة؟ الشريعة لم تأتي بتعطيل المصالح وإيقاف رجل زوجك تاجر يعني كبير ولا هو؟ ها والمصالح يعني يقبل تعطل المصالح وتعطل المنافع وبيجي مفيد في المجتمع فاكتبوا هذه الفتوى طيب ابن القيم رحمه الله يقول شنو يقول وهذه مبنيه على قاعده شرعيه وهي اسمع كان في حقوق العباد الاذن العرفي كان اللفظي وهذا يا مهم جدا في المعاملات الاذن العرفي كان شنو النظري انت ما تشيل حق إلا يقول لك بيشتر بلغتي هذا أددت له شيل حقي. لكن في إثنى عرفة متعارف عليه عرفا أو شيء في معروف هذا إثنه كالإذن إثن باللسان ضرب أمثل على ذلك بهائم تريد أن تموت وأنت لا تعرف سيدها. طجها زور وبيقطعنا مجندع. في وحدات فيه الرؤف لو أنك اخرجت سكينك. وحللتها كاذن منه لانه عرفا اذا سمع انك حللتها له سيفرح ام سيغضب لانك احسنت اليه ولم تسيء، احسنت الى البهيمه نفسها ليه ما على المحسنين من من سبيل هذا هذا اذا شنو لا انت بدبحها لي وخليها لي ما تسيل انت بدبحها يعني بتذبحها لي عشان شنو عشان لا من شنو من لحمتها ومن ما فيها بدلا من ان تضيع بشنو بالكليه هذا التصرف مبني على شنو شرعا مبني على قاعده الشرعيه ان الاذن العرفي كان إذن اللفظي ومن الاذن العرفي الدخول في الزراعه واخذ بعض الخضاء الخضار والثمار بغير اذن صاحبها وضابط ذلك الكميه يعني دول عنده جنينة خاطفش التدك لي منتاج خاتم في جابك ومركتها بزعل عرفش شنو ما بزعل فأذا معدون فيه عرفا كان معدون فيه شنو نضن لكن زوج قامشان شوال إذا ما نجايب وبيجاي وما نجايب وبيجاي وما نجايب الساعة وشال الجلابية ما في طرفه ده أدو إيجي أنا من لازم يقول الله عرفنا الدليلي، حتى هم بيأذنوا دائماً إحنا الزراعة، إذنهم العرف بشنو؟ لمن يأخذ لخضار يومه في ال... لخضار بيته في اليوم، يعني مثلاً اللين هذا تمشي الشيء الحبة الحنة تعتبره، لكن الشيء الحبة الحنة تعش شهر، مثل بيجي شعبة بخس، ولا بيجي عديم كلها، هم ما قطعين ده، هم في النهاية يستفيدوا برضه، فهذا إذن ما له، إذن عرفه، ففعلاً لما يجت البقول شنو؟ بالغاش وشنوب دمعنا إذن الجنوب إذن عرفي لكن بغير توسع ليه لأن هذا التصرف قائم على عدم الإضرار بصاحب الزراعة فلو أي ذو جملة مكسب اتعارك أخوانا المسألة دي مربوطة على شنو مربوطة على العرف المتعارف في المنطقة يعني ناس منطقة زراعية عرفهم إنه البيت كان هم فيه أي ذو بدو حق الحلفاء في الملاحظة أو ليمونه لمتير وكان هم ماتي برضو بيكونوا مساعحين بينفسم ما عندهم مشكلة متعارفين وفي ناس مقرطين يقول لي مش الليمونة ولا بذرة الليمونة ما بديها ده ما شيل منه شيل منه كيف ما تأخذين الحمد الله بنايه لكن كل مبني على عرفياته الاذن إذا ال ال ال كثير من الناس بالسودان بالذات الناس الطيبين لما شدد الزراعة بيقول شنو بيقول الغاش وشنو والماشي معناه شنو معناه هذا شنو إذن منه فإذا كان متعارف عليه بين هذه المنطقة إذا ما متعارف يعني أنت كان مشيت منطقة ماك عارف هذا على شنو ما تشلمون إلا بشنو إلا بإذن شنو صاحبة يعني هو مبني على العرف يا أخواني بده أن تفهموا أن شنو العرف الآخر سلم لما سئل عن حق مريء مسلم قال وقال وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك يعني ماذا الحق ولو بشنو مثوات صغير ماذا عرفته طيب ما هو الدليل بتاع الاذن العرفي والشرعي في هذه المسألة يقول ليك أنت لو تصدقت بها عن الرجل صاحب الحق كأنه هو ذلك يصدق بها كأنه شنو؟ لفظي لفظين لأنه عرف الله سألته ألف دولار يوم القيامة جريج قروش في ميزان حسناته بفرح ولا بزعل يعني جاب يقول لك إلا الديني ألف دولار بتحتيب السدين لحسن هنا يوم القيامة لو قلت لك دي حسنات بيقول لك الديني ألف دولار بيقول لك شنو يقول لك ليه ما ستة لثاني ألف دولار صح أنا ما صح لأنه الإدم العرف كان ابن جلوب فعرفا لو تصدقت عن رجل مسلم ولقيها يوم القيامه عرفا باقينك بفرح ولا بزعل طيب كيف إنه حيفرح كيف عرفنا انه سيفرح من اهوال يوم القيامه وشدتها وحاجه الناس يوم القيامه الى الحسنات ده بيخليك تقطع شكله شكل انه شنو انه هو بيفرح طيب ده في شنو في الحرام الذي يتعلق بحقوق العباد من أحكام التوبة أيضا فيما يتعلق بحقوق العباد كلام عجيب من تاب وبيده عوض عن حرام لم يتمه تاب وبيده عوض عن حرام شنو لم يتم الحرام مثاله زول مشى استلف خمرة واشترى خمرة بمية ليرة وقبل ما رجع علمت الافتاب ادي الزوج ناش حق الخمر المتى ما يديها هذا هذه نقشه ابن القيم في أحكام التوبة ناقشها يقول ابن القيم إعطاؤه ثمن العوض الحرام وأيضا من أراد أن يزني بمال ثم أخر وجاءت الزانية تطلب شنو حقها باعتبار أنه زنا بها وقسى على ذلك يعني الشخص و... ودابي يا اقرب أقرب في شي برضو ممكن عنده عبوة حرام وتام اديكم مثال أنا صلبي زر قال يا مولانا أنا كنت بتعامل بالربا عندي مبلغ ختيت في البنوك في خارج السودان وقال لي رأس مالي لي حاجة. لكن الأرباح أعمل بيها شنو ربحتك أديها البنك أعمل بيها شنو أدخل على ربتي أصبت بيها بعدين قال لي أنا سألتك لأن الأرباح مليون دولار اثنين مليار خمسوية مليون قال مما سؤال ده لا يكوب وقال ليه المليون دولار ده خلال ليه ولعبها شنو الفتوى وانا الحمد لله كنت متذكر لاحظة لك الفوتو بتاعت الشيخ رسام تيمية ابن القيم وفوتوة الحنابلة حتى فوتوة المالكيه في المسألة بعضهم يقول طالما انك انتفعت شركة خلاص شركة انتفعت بالعين تعطيه حقه ترجع بروشه استمتعت أعوذ بالنهزل تجي حبه مربع التخيير ما هم بوش حقتهم البنك ده بوش حق المليون دولار حقت البنك في النهايه ده اللي ما ده خلال النص دي شنو دي الفتوى ولكن ابن تيميه يعترض يقول في هذا تعاون على الاثم والعدوان وهذا صحيح تدي على التخمره عشان يعمل بر وللبنك حتى يراد شنو ثانيه هكذا هذا لا يجوز ولا ينبغي بل يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه المساله انه لو قلت يرجعها الى صاحب الحق هل صاحب الحق بالحرام حق هل الحق في الحرام حق بمعنى واحد عمل خمر ان الشركات عملوا خمره الخمره الاشكال والنوع الدخ بما يعادل مليون بيع ذاته من الاول يجوز بها الخمره حرام إذن هذا باطل والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قائل صرعين المعدوم شرعا يعني الحرام شرعا كالحرام شنو حسا وأظن هذا كلام عالي جدا صح ولا ما صح طيب ابن مقاشم الفتو شنو يتصدق بهذا المال هو لا يستحله هو لا يستحله ما يجوز شنو يستحله لانه اخذ في مقابل شيء ولو حرام فهو لا يعتبر إثماً أنه مالك لهذا المال لا يعتبر شنو مالك وصاحب الحق لا يعتبر شنو مالك يتصدق بذلك ليه هو لا يستفيد ما بلقى أجر يوم القيامة الناس ما بلقى أجر لا يجدوها أجر يخوانا فرقوا بين صدقة يتصدق بها يجد أجر وبين صدقة يتصدق بها لانتفاع غيره من المسلمين دون أن يجد اجرا لأن الأجر في الطيب إن الله طيب لا يقبل إلا شنو طيبة فالأجل والمتقبل في الطيب ولا كده نتصدق شنو؟ يتصدق بها في بعض المصالح ولا يتصدق بها في بعض المصالح بمعنى يجوز أن يتصدق بها في الطرق دي الفترة تحت له والكبار والمستشفيات والمعاهد والمباني والمساكين ولكن لا يجوز إدخالها في المساجد المساجد بلا تنخش فيها لماذا؟ لأن المساجد اصلا هي كلها عجان شنو طاهرة ويبتغى فيها الأجر وليس فيها انتفاع بقى. الانتفاع الأجر أما كبري ما في أجر فيها شنو انتفاع وهل ممكن ينتفع منه الناس كبري ممكن ينتفع ولا لا طريق زلط عمله ينتفع لا ينتفعه مدرسة بنوها ينتفع ولا ينتفعه وهكذا ولا يجوز إدخالها في القرآن قلت له كذا قلت له ما يجبنا في القرآن وفي نفس الوقت أنت ما تدخل عليك قالوا كان دخل عليه دخل شنو حرام وكان خليت لنا سنبكي عندهم على شنو على حرام تديها لغيرك دون أن تبتغي فيها الأجهر وهذا نفسه مقيد بشرط هذا نفسه مقيد بشنو بشرط ما هو الشرط عفوا شرط شنو لمن لمن دخل في الربا وهو لم يتوب اما بعد التوبه لا يجوز بمعنى زول عنده مليون دولار ربا ارباح كذا ربنا هداه ممكن يشيل المليون ده على شنو على مصالح دون مصالح وقد صنفنا المصالح صح ولا مصح؟ ما صح مالكم ثاني يخد يقول عشان انفق يعني ما يبدا يمشي يقصد ان يضع اموالا لتذبح ثم يضعها في المصالح لا يجوز يعني زول كان أصلاً يتعبوا بالربا وفجأة ممكن الشيخ دروشه دي يأخذها في شنو؟ في مصالح بعد ما أتى كل مرة يمشي يأخذ يقول أنا مدخل عليه أنا جاي لشهلو كل مرة أبني بكبري تاني نقول له لا أنا ما يجوزين هنا لا يجوز واضح جداً طيب ابن القيم يقول في نهاية هذه هذا الحكم في التوبة وذلك أيضاً حكم من اختلط ماله بالحلال والحرام. فيميز بينما هو حلال وبينما هو حرام ويتصدق بشنو؟ بالحرام صدقه لا يطلب من ورائها شنو؟ أجر ان الأجر من الأجر ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه واضح طيب ناقش ابن القيم مسألة برضو من مسائل حقوق الآدمين لن تقول حقوق الآدمين لسألة يقول الان في حقوق شنو؟ الأدميين. ناقش ابن القيم مسألة في حقوق الآدميين تتعلق بالمال المغصوب بالمال المغصوب طيب مسألة شائكة شخص غصب مال من زول درع مال زول الزول مات أصبح الحق لمن للورثة فإذا مات الورثة لمن شده لمن يريثه مها كده طيب قال شخص شال مال من والزور مات والورثه جو ولحد ما ماتوا لاحظ ما رجع لهم الحق بعد ذلك انتقل الى مكان أو الورثة انتقلت الى مكان لم يعرفه اذا تصدق بالمال للميت الاول صاحب الحق ام للورثه للميت وللورثه لو قلت للميت في حق اي ما هو قطع من الميت لكن برضو الورثه حضروا وحقهم وحق برضو مدلوا لمن يقول ابن القيم رحمه الله هذا المال يتصدق به في صدقه جارية المنافع ويدخل المالك الحقيقي والورثة كله ولكن يتخير من الصدقات شنو اكثرها اشنو؟ جريانا ودواما ليه لا مش كثير ورث وشنو وغيرهم طيب قلنا أيها الأحبة ما أفتى به ابن القيم رحمه الله أن يجعلها في منافع جارية قال ليه جارية لأن المنافع الجارية تلحقهم جميعا صاحب الحق ومن وورثته طيب المنافع الجاريه مثل مثلا بئر ممكن تمتد الى شنو الى زمن حفر بئر مثلا كويس الاوقاف والمدارس هذه ممكن شنو تمتد يعني وتستمر وهكذا طيب ومن احكام التوبه لاحظ هذا الكلام ومن احكام التوبه اذا ربح المال المغصوب لمن المال المغصوب انت غصبته المال من زول والمال هذا قال من عندك لمن ما زاد على المال ترجع له المال أم أنك ترجع له المال وربحه المال وربحه إرجاع المال وربحه قول الشافعي وأحمد وإرجاع المال فقط قول أبو حنيف ومالك أي القولين أصوب مالك رحمه الله وأبو حنيف يقول الربح صاحب المال لا حق له فيه تعيب فيه من؟ تعيب فيه من؟ الغاصب ولذلك يرجع الغاصب شنو؟ المال فقط والشأش الوحمد قال شنو؟ قال غصبه بغير وجه حق وتملكه ونماه دون إذن منه فذلك حرام عليه يرجع له الربح وشنو؟ ومن معه وتوسط شيخ الإسلام بمتيمية فأفتى بالمناصفة في الأرباح بالمناصفة في شنو في الأرباح ترجع له قياسا على المضارب قياسا على شنو المضاربة ويعتبر بعد ذلك كأنه قد أذن لك في شنو قال له خلاص الفاتورة كنت مشغولا أنا ده ذكر إذن بعدك شنو المرح بيناتو وإيكان مالك عنده فتوى عجيبة قال له سأل سأله سعيد سأل. قال له خلاص عندي بحي سركتها سرفت شنو؟ البهائم والبهائم دي وللت قدرة ثلاثة مرات الزيادة دي حقتنا ما حقتك قال لي حقتك حلال دي فتة إمام مالك وأبو حنيفه كذلك حقتك شنو؟ حلال وفتوى السافعي وأحمد شنو؟ المراح كله الأصل والنتاج الزايد كل حق منه؟ كل حق سيد الحق لكن الإمام مالك عنده فتوى لطيفة قالوا شنو؟ يقال يخير إذا كان خاصة إذا كان الأصل حلق سرق ثلاثة أبقار فريزيا والثلاثة أبقار دي عملت عشر والثلاثة أبقار انتهت قال يخير صاحب الحق إما بين قيمة الأصل الذي سرقه الرجل أو النتاج فقط واحد في الاثنين لكن ما يجب الاثنين سوى وبفتوى الشافعية والحنابل شنو؟ ويديه الاصل وشنو والنتاج وبفتوى ابنتين يشنو يعطيه اولا الاصل او قيمته ثم ينتصف معه في في النتاج طيب ثم بقي بعد ذلك اخر قضايا احكام التوبه الشائكه توبه القاتل هل للقاتل بالتوبه هل للقاتل توبة أنت ترى أن هذه قضيه سهلة كان ابن عباس يفتي بأنه ليست للقاتل توبة فلما احجوه بآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ثم قال إلا من تابه حجه ابن عباس قال آية الفرقان اللينه نسخت بآية النساء الغليظة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيم قال له هذه نسخت وإنما هذه الآية كانت لمن تخوف من المشركين وليس لمن قتل وقول الجمهور معظم الصحابة أو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة والأئمة الاربعه ان القاتل شنو توبه ادلل الذين قالوا انه ليس القاتل توبه قالوا المقتول لم ياخذ حظه ولا حقه فلو تاب القاتل من حق الله لم يتب من حق من حق المقتول وفي القتل ثلاث حقوق حق الله بجراه على الدم على الدم الحرام وحق الميت وحق اوليائه أولياء عنده حق لو يش حق شنو الديه او القصاص او العفو هذا حقه قالوا فلو استوفى القاتل حقاني حق الله بالتوبه وحق اولياء الدم اما دفع ديه او قصوا قالوا انه يموت قالوا حتى لو قصوا وقتلو ما عنده توبه لأن ذاك سيقف له يوم القيامة يطالبه بحقه هل ادله شنو؟ القائد مشنو؟ طبعا ابن عباس عنده في المسألة في قولان ولما رجعت إلى إعلام الموقعين بغير هذا الوعد عبد القيم وجدت اسمه هذا الكلام أن ابن عباس يفتي في القاتل على حسب حال القاتل على حسب الحال بمعنى كان جالسة فدخل عليه الرجل في مجلس قال أنت صاحب رسول الله بقايا العلم أنت فضلت من الصحابة هل للقاتل توبة؟ هذا السؤال القاتل التوبة التوبة؟ قال له ابن عباس فتوه خرج الرجل وفي آخر المجلس قاعد لهم ساعة قبل أن يخرجوا شاء الله أن يدخل آخر قال له يا ابن عباس أنت بقايا علم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هل للقاتل لتوبة؟ قال نعم للقاتل توبه. لكفيت. لكن في نفس المجلس الناس زيكم كذا حاضرين. وغاما طوالي ما خلوه. قالوا هذا تناقض. انت تغير فتفتك في دقائق؟ قال اما الاول رايت الشرر في عينه. فعلمت انه يريد ان يقتل ثم يتوب، جاء يشوف كان قال له ما في ترى بيخاف تاني ما بيمشي. واما الثاني قتله. والانكسار في عينه يريد ان يتوب. فأخطيته بأن القاتل توبة معنى حتى فتور ابن عباس قائم على شنو؟ على حسب الحال طيب أدل القائلين بأن بأن القاتل توبة لكن طرعاً إخواننا قالوا ما عندهم القاتل توبة قالوا قول قالوا لو الميت القتلوا ما قالوا قالوا مش ككلهم الميت دخلوا ما حصل حاجة حتى لو أخلوا عفو الميت عفو أخلوا أخذوا الديا الميت أخذ الديا أهلوا أغضوا القصاص من الذي شفى غليله؟ بل القصاص شفى غليله منه؟ أو ليه الدم صح؟ طيب صاحب الدم شفى غليله؟ ما شفى غليله؟ شوفوا الكلام ده كيف؟ فإن قسلوا؟ كيف؟ قالوا لو لو الميت قام قال لكم دم خل ما تقتلو؟ أنا داير يوم القيامه شي حكي منه ووقع تاني مات بجوز لكم بجوزكم بجوز لكم تأخذوا ولو أخذ حفظهم بيسكت حفظهم هناك قالوا لا دي لكن الرد على الآتي أولا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اثنين قال تعالى إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتلوا المؤمنين والماتوا وقتلوهم بالجملة ثم فتح لهم باب التوبة ولم يغلقوا أمامهم رحمة منه وجودا وكرما يهوان شو سبحان الله الحصر البصري قال ما أجوده وما أكرمه فتلوا أولياءه وقتلوا المؤمنين به لأنهم به آمنوا وبالرغم من ذلك فتح لهم بابا للتوبة قال ثم لم يتوبوا والدليل الثالث حديث الذي قتل مئة نفس حديث الصحيح قتل مئة نفس رجل في بني إسرائيل كان في مكان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا وأراد أن يتوب فأتى عابدا فقال له قتلت كذا هل لي من توبة؟ قال ما لك من توبة؟ قال فقتله فأتم به المئه ثم ذهب وسأل عن عالم قال هل قاتل توبة؟ قال أجل ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن ارحل من بلدك ف... إلى بلد فإن فيها صالحون يعبدون الله وهو في الطريق قبض الله روحه قبل أن يصل إلى القرية وأن تتم توبته نزلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه هؤلاء قالوا لم يتب وقتل مئة نفسه هؤلاء قالوا أراد التوبة ثم اشترطوا على أن يقيسوا رأسه إلى أي دارين دار أهل الشر أم دار أهل الخير أقرب فزوى الله له الارض الى اهل الخير فكان كان بينه وبينها شبره فاخذت ملائكه الرحمه كيف يقال ليست القاتبه ثم الدليل ايه النساء اخواننا كيف تفهم ايه النساء كيف تفهم ما رب قال في القاتل شنو شنو فيها خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما هذه الآية تكلم فيها العلماء كلاما كثيرا بعضهم قال أن الآية على ظاهرها وأن القاتل يخلت في النار في النار على ظاهر الآية وهذا قول الخوارج والمعتزلة قول الخوارج وشنوه؟ انت عارف الخوارج والمعتزلة دين يسلك المسالك العقلية في فهم النصوص والتعامل معها حتى ضرب الذهبي رحمه الله تعالى مثلا بمنصور الهزيني منصور الهزيني كان أكبر المعتزله والمعتزله قائمين على التشكيك يشككوا في الدين وهم الآن موجودين بالنسبة هم أصحاب المدرسة العقلية شوف قال لك منصور الهزيني ده نكتب بالنسبة نكتب بتاع السنة الصالح قال منصور الهزيدة كتب كتاب سماه الشكوك شكك في أي حاجة حتى في الله كتاب مليا الشكوك قال مات له ولد عنده جناه مات فجعل يبكي بكاء شديدا فزاره المعتزلة بقيت المعتزلة زاروه قالوا له يا أخي أنت في مذهبك المعتزله عنده البنى آدم والحجر واحد اعتبر ولدك حجرا لا ترك علي قال لهم كذا فقال لهم إنما بقيت لأن ولدي لم يبلغ مبلغا قرأ فيه كتاب الشكوك لأنه مات قبل ما يرى كتاب شنو الشكوك عارف قال شنو قال له شك أن ولدك قرأ كتاب الشكوك واسكت شك اعتبر الكتاب وخلاص خليك شاكي قرأ ولا ما قرأ وخلي الموضوع انتهي <تصفيق> أنا قلت له شغل المعتزله ده يعني أجره الله زي شغل المساطير حتى الشغل ده ما ذي شغل الناس اللي بيصلوا يأخذ الشقق يأخذ معقول الدين يكون قائم على الشكوك كويس فالمعتزلة اخذوا النصوص على شنو على ظاهرها فقالوا أن الأمر مخلد مخلد القاتل مخلد مخلد طيب بعضهم قال مخلد إذا قتل وكفر بأن يستحل القتل فهذا في شأن من؟ في شأن المستحيل وقد غلط الإمام أحمد هذا القول ليه؟ لأن من استحل ولم يفعل كفر لمجرد الاستحلال بمعنى زول استحل القتل وما قتل كافر وما كافر فإذا لم يكن ذلك داعي لتسمية القتل فإن مجرد الاستحلال كافر للتكفير وإن لم يفعل ما استحله زود استحل الخمر لكن ما شربه كافر ولما كافر كافر طيب القول الثالث أن هذا على الإضمار والاستثناء إلا أن يعفو الله وهذا كما قال ابن القيم دعاوى لا أساس لها ولا أصطى لها طيب القول الراجح في فهم هذه الايه انه وعيد للتخويف يا اخوان هذه النصوص لا تؤخذ على ظاهرها نصوص الوعيد للتخويف فاحيانا يسمي الشارع بعض الأفعال كفرا وان كانت هي معاصي عاديه كقوله عليه الصلاه والسلام فنتان في الناس هم بهما كفر النياحه على الميت والطعن في الانساب هل النياحه الميت؟ محضره من مقصيه اشد ايهما النياحه الميت ولا الزنا واكل الربا اشدته الزنا واكل ولكن سمي هذا كفرا ليس لياخذ النص على ظاهره انما شنو تخويفا وزجرا ووعيدا لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب شنو رقاب بعض ولكن هذا تخويفا لهم طيب تمت في هذا في في هذا الصدق مناظره بين ابو عمرو بن العلاء وهو من اهل السنه وبين عمرو بن عبيد في هذه الايه ادى عمرو بن عمرو بن عبيد ده مغزى الايه على شنو نط المؤمن متعمدا فجزاؤه شنو جهنم شنو خالدا فيها خالدا معناها ده يفيد أن القاتل ليست له شنو توبة رد عليه أبو العلاء بن عم عارف قال شنو ماذا قال له والله لا يخلف وعده ربنا ما بيخلف قال خالد معناه شنو خالد معناه نجي الأمر على شنو على ظاهره عارف الرسن قال إخلاف الوعد ذم وإخلاف الوعيد مدح فلو أن الله خوف القتلة بأنهم يخلدون ولم يخلدهم كرما منه كان مدحا له وكمالا وليس نقصه مثال زورب قال لي أنا بديك عشرين جلده وباخر جيد قال لي خليتك بزورب كعب ولا كويس ها؟ خلص يخلف الله وعيده رحمة وجودا وكرم ولا يخلف شنو وعده ما بقول لك بدخلك الجنة وبعدين شنو ما بدخلك لا بدخلك لكن لو قال لك بدخلك النار ما بدخلك ممكن يمكن شنو يرحمه ولا خرس خليتك انت بتقول له انتم بقولوا يا اخي انت الشده ليه خليته ما بقوله كده لذلك يقول ابن القيم رحمه الله هنا النصوص ثابته لكن مع وجود المقتضي لها يعني فعلا من تحقق حقق هذه النصوص فهناك أمور مستثناه مثلا التوبة تستثني خلود القاتل في النار اجماعا والتوحيد يستثني خلود القاتل في النار نصا يعني في أشياء موانع من إنزال النصوص وإن كان النصوص على شنو؟ على ظاهرية ولكنها موانع من إنزال شنو؟ النصوص فهي في حق من؟ انتفت فيه الموانع أما من قامت الموانع في حقه فإنه لا ينزل فيه شنو النصطيب ما هي الموانع اللي بتخلي آية تدخل ما تنزل بظاهرها ما هي الموانع التوبه شنو مانع مانع بشنو بالإجماع والنصوص من لقي الله لا يشرك به شيء دخل شنو الجنة ومن لقي الله يشرك به شيء دخل شنو النار. ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك ويتالق النصوص التي في تعظيم امر التوحيد وشانه ويمكن ان يقتل الموحد اخواني فقيام التوحيد مانع من انزال النص فاذا النص في حق من اقتضى ذلك بدون موانع يعني زول ما عنده توبه وزول ما عنده شنوء ما عنده توحيد او ضعف التوحيد هذا ممكن شنوء ممكن تشمله هذه الشنوء هذه النصوص بذلك نكون قد فرغنا بحول الله وقوته من احكام التوبه والدرس القادم ان شاء الله في اجناس ما يتاب منه الكفر والشرك والنفاق والفسق والعدوان والفاحشة والمنكر والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين وكل هذه الأصناف التي ينبغي والكبائر واللمم والذنوب كل هذه سوف نناقشها شنو في الدرس القادم إن شاء الله والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته